فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُولَئِكَ هم الظَّالِمُونَ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 إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَ لَكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا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 وَإِنَّ تُطِيعُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ